ستة استمع للحوار الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك أنا لن أذهب إلى المدرسة اليوم يا أبي لماذا؟ هل أنت مريض؟ نعم يا أبي أشعر بألم في رأسي وعيني وأذني إذن هيا نذهب إلى المستشفى